وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَرَثَةَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَدَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا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 وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم اعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة ونحن في خير وعافية وصحة وسلامة وأمان اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الصلاح وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا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 اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وساعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين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 اللهم انك قلت وقولك الحق المبين ادعوني استجب لكم اللهم ها نحن قد دعوناك فلا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم